غار الزمان ضاع منا هم يا من آمر يا محلمنا في <تصفيق> بسمه وبكيت دمعه خايبه البسمه عايز هشرا القهوه عايز هشرا القهوه عايز هشرا القهوه عايز Bye. Oh يوم لولا نلتقي صدفي أعيش درب مجهول واليوم لولا نلتقي صدفي أعيش درب مجهول نسر إشي نسر نظرت عين بالمخفير ومنختف في عطول ومنختف في عطول متلفنا الأحزان بعتمت النسيان متلفنا الأحزان Terima kasih kerana